بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا رُسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَاطِيعُونَ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 فلم يزدهم دعاء إلا فرارة وإنني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً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 وَاجْعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ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 ومكروا مَكْرًا كبراً وقالوا لا تذر النار وَلَا تذرن ودا ولا تذر وَلَا ولا وَلَا ولا وَلَا ولا يقوث ويعوق ونسرى وقد أضل